أعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول إذا أعوه الله او دع روح ما olha tranquilão deus poderoso tencão lá tranquilo com feito وقل الحمد لله الحمد ولم, ولم يكون له شريك في الملك. ما نرحمه <تصفيق> Lek ogng og leng millain <tuh> yllään lang lang lang i multimassamaan إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات